بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وله الحمد في وهو الحكيم القدير يعلم ما يلس في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ كُنَّا بِضَلالٍ وَرَبِّنَا تَأْتِي يَوْمَئِذٍ إِنَّكُمْ عَالِمُونَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 إلى العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كن لممزق ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جن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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أغدوها شهرهم ورواحها شهوا واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يسخ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء حاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقذور الراسيات اعملوا آل داوود شكرا اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي يشكرون بَرَمَّ قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا الغيب مَا لَبِثُوا لِلْعَذَابِ مُهِين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 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ قَنطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى طَاهِرَةً قُرًى طَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم, ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنا فاتبعوا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 لا تُسسلُون عََّجرنَّ وَلا نُصستَلوا عَمَّ تَعملون كل يجع بَناَا رَبّناَا سَُّ يَفتَح ب نام ثم يفتح ب ن بِحقَّ وَن فَاح العبم قْ الأروني الذين الحَقتُم بِشك كََّ هو الله العزيز الحكيم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 يؤمنون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يدين ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقوم يقول الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَلَا مؤمنين قال مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إذ جاءكم بل كنت وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله, أن نكفر بالله ونجعل له امدا واسوء الندامه لما راوا العذاب وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلْيُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا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 ارن بكم التي تقربكم عند ناس فائلا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بلا عمل وهم في غرفات امنون فاولئك لهم جزاء بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك في العذاب محقرون قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما سَقَتُم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ثم يقول للملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا زوقوا عذاب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 وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُم إن هذا, إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ كنت بيّد رسولها وما أرسلنا إليهم وَكَذَّبَ من نذير وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذّبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أَتَقُومُونَ لِلَّهِ مَسْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَذِى صَاحِبِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنَ الْجِنِّ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يدي عذاب شديد ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْضِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْضِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الحق وما يبدئ قل إن طلنت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخروا من مكان قريب ولو ترى فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن علموا التناوس من مكان بعيد وقد كفروا به من وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ لِلْقَبْلُ وَيُقَدِّسُونَ بِالْغَيْبِ مَكَانًا بَعِيدَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنَ الْقَبْلُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنَ